وَذَكُو أَخَاهَ عَدِمْ إِذَا ذَرَقُوْمَهُ بِالْأَحْقَاتِ وَقَدْ خَلَتْنُ ذُرُوْ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُمِنَ عظِيمٌ قَالُوا أَدِيْتَنَا لِتَأْثِرْنَا عَنْ آَلِهَتِنَا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أغفيت به ولكني أراكم قوما تبهرون فلما رأوهم عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجيتم به فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلناه وَدَعَ ٱللَّهُ لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفِدَةً فَمَا أُنْعِمَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ نِّذْكَاهُمْ وَيَدَّعُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَهَٰقَ بِهِمْ وَهَٰقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ أَفَنُنَزِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ